الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور امنتم من في السماء اي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 الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصر من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الأبرار لفي نعيم على الارائك ينظرون تعرف في وجوههم نعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسليم عين يشرب بها المقربون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 هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون أل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون